Book 2. Sesdesmit septiņi Sabatunu esitūn. Sabā Piedarības vietniek vārdi divi. Dama ir ulmilkija, et nein. al ir elmilkija, et Brilles. Na? El navvārā. Vinš aizmirsa savas brillles. Lakad nesijā novaratā. Lakad nesijā, Navā tuū. Kurtād ir viņ brillles. Einina tarakā navvara الساعه الساعه فينيا بولكستينس ساعته تالفه الساعه عاطلة فوكستينس كارايس بي سيناس على الحائط الساعه معلقه على الحائط passe جواز السفر جواز السفر. لقد فقد جواز سفره لقد جواز سفره كورتاد ترك جواز سفره يا تورا أين ترك جواز سفره يا ترى؟ بني وينو هم، هن، الخاص بهم، بهن هم، هن، الخاص بهم، بهن باني، نيفر أترست، ساوس و لا يستطيع الأطفال؟ ان يجد والديهم لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم بك تور لكن ها هما الولدان قادمون هناك لكن ها هما الوالدان قادمون هناك يوسف <تصفيق> <تصفيق> الخاص كم الخاص بكم كيف كانت رحله حضرتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضرتكم سيد ميلر كور أين زوجة حضرتكم، سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم، سيد ميلر؟ يوس يوس أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك Kācs bija jūsu ceļojums, Šmites kundze? Kā kāna ta rāhlatu haḍratiki madām Smif? Kā kāna ta rāhlatu haḍratiki madām Smif? Kur ir jūsu vīrs, Šmites